واحد وعشرون استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم أجري حواراً مع أصدقائك ما هذا؟ هذه خريطة تركيا أغري سينوب أنقرة أضنى إزمير هذا وطني أنا أحب وطني